التقارب التجانس أسباب الإضغام ثلاثة التماثل التقارب التجانس التماثل والتقارب والتجانس هذه أسباب الإضغام الثلاثة فائدة الإضغام التسهيل والتخفيف في النطق بالحروف فائدة الإضغام التسهيل والتخفيف في النطق بالحروف. إذ إن النطق بالحرف الواحد أسهل وأخف على اللسان من النطق بالحرفين. ومن ثم جاء بالإدغام لتحقيق هذا المقصود الذي هو التسهيل والتخفيف. التسهيل والتخفيف. أقسام الإدغام.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 إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرف واحدا مشددا كالثاني هذا هو تعريف الإدغام الصغير هذا هو تعريف الإدغام الصغير إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرف واحدا مشددا كالثاني يعني الحرف الأول ساكن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 أحكام الإذعان الصغير، أحكام الإذعان الصغير يقسم الإذعان الصغير عند القراء من حيث الحكم إلى قسمين، يقسم الإذعان يقسم الإذعان الصغير عند القراء من حيث الحكم إلى قسمين، قسم واجب الإذعان عند جميع القراء العشرة، القسم الأول. واجب الإدغام عند جميع القراء العشرة أي أنهم جميعا اتفقوا على إدغامه. مثال على ذلك: قد تبين، قد تبين. هنا إدغام الدال في التاء. كل القراء العشرة أجمعوا على إدغام الدال الساكنة إذا جاء بعدها حرف التاء المتحركة. مثال: قد تبين. ثانيا.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 الميم في طاسين ميم معلوم أن حمزة وأبو جعفر المدني يظهران النون في هذه, في هذه الكلمة طاسين ميم اللي في بداية سورة الشعراء والقفص لكن حفنا يدغمها ويسمى إدغام جائز وفي إدغامه لم يتفق القراء العشرة على إدغام النون في الميم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 الثاء في الدال من قوله تعالى يلهذ ذلك يلهذ ذلك يلهذ ذلك هذه في سورة العراف الآية رقم 176 من سورة العراف الآية رقم 176 من سورة العراف إذن الثاء في الدال هذا يسمى ادغام صغير جائز وليس واجب لماذا سمي جائز؟ قلنا لأن العلماء والقراء لم يتفقوا على إدغامه لم يتفقوا على إدغام هذا الحرف لوتا في الذال إذا سمي إدغام جائز لاحظ هنا قال الموضعان الأخيران لو إركم معنا ويلت ذلك اختلف فيهما عن حفظ من طريق طيبة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 الصغير يقسم الإدغام الصغير من حيث الوصف إلى أولا الإدغام الكامل ثانيا الإدغام الناقص إذن في عندنا نوعين إدغام كامل إدغام ناقص إدغام كامل إدغام ناقص الإدغام الصغير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 وبقيت بقيت صفاتها ووضعت الغنة بتاعت النون على حرف الواو وكذلك من يعمل ثانيا ثانيا الطاء في التاء مثال مثال على ذلك أحطت الطاء في التاء مثال أ أحطت أحطت, أحطت, أحطت, أحطت, أحطت أحطت ذهبت ذات التاء هنا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 اذا ادغام الحرف الأول المتحرك بالحرف الثاني المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني وعامل الصاد ح هنا ادغمت في الطاء من باب التجانس يسمى ادغام كبير متجانسين كامل ادغام كبير متجانسين كامل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 كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كيف الكاف الكاف يعني هذا ادغام يسمى ادغام كبير سبب تسميته سمي كبيرا لكثرة الأعمال فيه إذ يحتاج إلى إدال الحرف الأول إن لم يكن متماثلا مع الثاني ثم تسكينه ثم ادغامه في الثاني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 وحكمه وجوب الاظهار لجميع القراء ولا فقال عليه فلا داعي لذكره فلا داعي لذكره لأن بعض الكتب التجويد ذكرت هذا الأمر نقول لا داعي لذكره لماذا؟ لأن حكمه وجوب الاظهار حكمه وجوب الاظهار لكن للتنبيه جائز للتنبيه جائز أما أن يدرج مبحث من مباحث الادغام لماذا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 قالوا أصلها, أصلها مكناني مكنا النون الأولى متحركة ني الثاني متحركة بالكسر وقال تأمرونني أي تأمروناني النون الأولى متحركة بالفتح والثانية بالكسر قال فأدغم النونين مع أنهما متحركان فصل اللفظين مكنني وتأمرونني وتثنيته إدغاما كبيرا باعتبار أصله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 ننتقل الى المبحث الثالث وهو ادغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين اولا الادغام المتماثلين اولا الادغام المتماثلين المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا وصفا هما, اللذان أو هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا وصفا فاذا التقى حرفان متماثلان اسمعوا اذا التقى حرفان متماثلان اولهما ساكن اضرب والثاني متحرك بعصاك ب بعصاك فيضغم الحرف الأول في الثاني ليصبحها حرفا واحدا مشددا كالثاني اضرب بعصاك اضرب بعصاك الباء مع الباء اضغام متماثلين كامل وقد دخلوا لاحظوا وقد دخلوا هنا اضغام أيضا متماثلين ممتاز كامل فلا يسرف في القتل يسرف وفي أصبحت يسرف في يدرككم أصبحت يدرككم يدرككم البوت هي أصلا يدرككم يدرككم الأولى ساكنة والثانية متحركة ويجعل لك ويجعل لك قصورا إلا في قراءة ابن كثير لأنه يقرأها ويجعل لك من ناصرين نون مع النون إضغاموا تماثلين من نار ممتاز أبو أحمد لم نصدر كلها يعني الحرف الأول ساكن والثاني متحرك وليس الحرف الأول حرف مد واتحدى مخرجا وصفة هذا الإضغام المتماثلين يجوز الإضغام والإظهار إذا كان أول المثلين ها والوقف هائل وقف عقوان في قول الله سبحانه وتعالى ما ليه هلك إذا كانت الهائل هنا لنا فيها الوجهان إذن ما ليه هلك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذه يجوز فيها الإضغام ويجوز فيها الإظهار فيها وجهان الإضغام والإظهار حال الوصل والإظهار يلزم منه السكت وهذه سكتة من السكتات الجائزة عند حفص عن عاصم من طريق الشاطنية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 وهذا يعني وهذا يعني أن القراء لم يلتزموا إدغام كل إدغام كل متجانسين واضح يعني القراء ما أدغموا كل متجانسين القراء العشرة ما أدغموا كل متجانسين هناك أحرف كثيرة متجانسة لكن بعض القراء أدغمها وبعض القراء لم يدغمها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 صغير متجانسين كامل وان شيء ثان تضيف كلمة جائز عليها عليها يعني اركم معنا اذا طلب منك ان تبين الحكم في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية في كلمة اركم معنا تقول ادغام صغير متجانسين كامل جائز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 حتى حفظ من طرق طيبة النشر أظهرها في بعض الأوجه ثانيا التاء في الدال التاء في الدال مثال أفقل الدعوة أجيبت دعوتكما ثالثا الدال في التاء الدال في التاء قد تبين تبين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 كامل ادغام صغير متجانسين كامل خامسا اطاء في التاء يعني العكس اطاء في التاء في قول الله سبحانه وتعالى باطت واحطت وهذا ادغام صغير متجانسين ناقص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 هذا إدغام صغير متجانسين كامل واجب إدغام صغير متجانسين كامل واجب وسادعا واخيرا الثاء في الذال الثاء في الذال في قول الله سبحانه وتعالى يلهذ ذلك يلهذ ذلك طبعا عندنا حرف الثاء ذهبت اضحى الدال يلهذ ذلك يلهذ ذلك إضغام صغير متجانسين كامل وجائز جائز انتبه جائز لم يتفق القراء كلهم على إضغام التاء في الدال في هذا الموضع ثالثا واخيرا حتى لا اطيل عليكم لا ادرك كم بقي من زمن المحاضرة سبحان الله ضاير حوالي سبع دقائق من زمن المحاضرة بارك الله فيكم نحاول نكتم فيها ان شاء الله تعالى الادغام المتقاربين ثالثا الادغام المتقاربين الادغام المتقاربين المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة او في المخرج دون الصفة او في الصفة دون المخرج مرة ثانية المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة او في المخرج دون الصفة او في الصفة دون المخرج هذا معنى التقارب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 ام ذهبت ذات كامل بمعنى ذهاب ذات الحرف صفة وذاتا اي ذهاب ذات القاف فتصبح الم نخلقكم ومنهم من يقول ان هذا الادغام ادغام ناقص بمعنى ذهاب ذات القاف وبقاء صفاتها الا القلقنة ووضعها على الكاف فتصبح الم نخلقكم هكذا نخلق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 لام التعريف ثالثا لام التعريف لا فيها الخلف يا ابو تقوى برك الله فيك فيها الخلف ايهما مقدم ايضا العلماء اختلفوا هل المقدم في الصفة هل المقدم الادغام الكامل ام الادغام الناقص واضح نحن نقول انه جائز يجوز الإدغام الكامل ويجوز الإدغام الناقص. من قرأ بالإدغام الناقص نقول له أحسن. ومن قرأ بالإدغام الكامل أيضا نقول له أحسن. نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم ثالثا لام التعريف. لام التعريف تدغم لام التعريف في أربعة عشر في أربعة عشر حرقاً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 طب ثم صل رحمن تفز ضد ذا النعم دعسوا أظن من شريفا للكرم الطاء والثاء والصاد الراء التاء الضاء أعطن الضاد والذال والنون والدان والسين والضاء والزاي والشين واللام هذه الأحرف تدغم في لام أل التعريف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 علة الإضغام التقارب من مال النون في الميم هنا أيضا من باب الإضغام المتقاربين إضغام بغنة صغير كامل أيضا نقول متقاربين من ولي ناقص متقاربين بغنة صغير وهكذا صغير بغنة ناقص متقاربين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 والم في مرقدنا عوجا برانا مراط لحفص الخلفجا والم في مرقدنا عوجا برانا مراط لحفص ما لحفص الخلفجا هذا في طيبه النشر هذا من من طرق طيبه النشر صحيح فيها الخلفجا لحفص لكن في الشاطبية اولا واحدا فيها سكت لطيفا زمنا يسيرا بدون اخذ تنفس